فَليسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينٍ لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِن انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كهن قليلا ما تذكرون تنذرون من رب العالمين وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ إن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا عذاب يوم القيامه للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهله وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم